ا ن ط ر د ا ل آ ن من ا ل ج د و ى موتي فالكل هنا مات و أ ن ا اعتدت حياتي أ ر م ل واعتدت الهجره بلا سبب و ب ل غ ا ل ح ي ر ة لم أ س ل م فظلمت أ س ج ل أ س م ا ء و أ س ط ر خ ا ن ا ت ا ل ج د و ى ظني احساسك ما شئت ف أ ن ا ملك لا أ ت و س في ل م دماغي الميادة العرمي الدماء ميادة ماغي الميادة ي اللي كيفي في يكن كيل لي كيل عباسي ا الشاف اده الشاف وان د كله الشعب الفقر بقاش الشاقور بلا يجيب الحيس هذا المجنون هذا الخيب لي ج د م ا غ و اصلا ف ي م ي هذا الشعر هذا فكري ما ي ق د ر و يحبسو جسمي نحن وشعبو لا ي س ا ح ي غاشي وعدموني كل ع ي م ه هذا المال ديال عقليه ديال التليمه ذ دي ا المزروب لي غادي س ل و م و لا تعطل بلا ما تلومو هذا المداد هذا المعاني هذا الدياس كي بهالشي غومو هذا الحب هذا ا ل ط ر ا م ه هذا الملامح هذا ا م ا م ا هذا ا ل س ل ط ة هذا الكجام نيفو ا ل خ ر د ي ا ا ل ز ع م ه ا ل اميره هذا الوحشه ذ ا ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいま キーフマーフチーンにキーフマ j フチーンにキーフマーフチ i ンにキーフマーフチーンにキ n フマ دكتاتوريا ً إ ن أ ع ط ي دكتاتوريا ً إ ن أ ب خ ل وقعت أ ن ا صك الهجر فالحاكم يعزل لا يعزل فانطرد ا ل آ ن من الجد